كمعانينا لمس الحب وقبل عانينا لمس القلب في كل يوم دايما يا رب تحمل يا معانينا رمست حب وقبل عانينا رمسوا الألب في كل اليوم دايما نيرام تحملني كل شيء الأمر في بريتي مهما تعيد وفي غربتي عني ما مغيد في بريتي مهما تعيد و في غربتي عني ما غت يوم محنتي إيدي ما سبت شدتني وإليك راضي رمّى ومهما قبلتني الام ابص ليك ارتاح وانا ياما عنينا لمست حب وقبل عنينا لمسوا القلب في كل يوم دايما يرى تحملني اني شايله الام <تصفيق> ان مره بس بعيد بعد عينك ترائب لو اني طهت المرة بس بعيد بعيد عينك ترائب لو اني طهت ووقتي ما تشوفني رجعت يلقاني حضنك وتقوم سماح شاكيت لامتى اعاني واقول يا زادت الامامي لما شاكيت لامتى اعاني واقول يا لقيتك انت عني انحنيت صوتك ناداني قمت وحيت كل يوم دايما يرى تحملني